قلها.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 وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه خير جزاء جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأفضل الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ونبدا ان شاء الله جل وعلا المسائل الفقهيه المذكوره في كتاب القوانين الفقهيه لصاحبه ابن جوزي ابن جوزي وقبل هذا اذكروا بمسألة يعني طرحت اشكالا عند بعض الاخوه وبعض يعني العلم وهو قولهم لماذا يقع الخلاف في مسائل الفقه يطرح سؤال لماذا يقع الخلاف في الفقه وهل الخلاف في الفقه مرقات أو مصعد أو سلم إلى الخلاف في الاعتقاد وبالتالي الاختلاف في الأديان فيكون كل إنسان يعتقد ما يشاء دام أن الفقهاء اختلفوا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود ومالك وغيرهم الأئمة اختلفوا الاختلاف هذا موجود ورفعه رفع الاختلاف في الفقه هذا أمر استحيل لأن الصحابة اختلفوا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا واختلف التابعون واختلف تابعوهم وبقي الاختلاف في أصل هذه الأمة في المسائل الفقهية والاختلاف في المسائل الفقهية لا يفسد للودي مسألة الاختلاف هذا أمر خلق الله جل وعلا وهو أمر مطلوب أو مرغوب فيه في الفقه مع انه الفقهاء كلهم يحاولوا يخرجوا من الاختلاف يحاولوا يخرجوا من الاختلاف لطلبهم الدليل جميع الفقهاء يطلبوا الدليل باش يخرجوا من الاختلاف باش يبقاش لكن من اللي تمشي تبع الدليل تجد أن الدليل حداته يحي يحيلك في الاخير على الاختلاف فالاختلاف المسائل الفقهية مسألة واقعة والله جل وعلا ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما شرع التشريع جعل أمر الفقهي هكذا هذا هو أمر الفقه ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الأمة على مذهب واحد رغض يمشي على مذهب واحد ولكن سيعصر علينا تطبيق الأحكام كثيرا يتعذر علينا تطبيق الأحكام فالفقه فيه مرونه وفيه حركية تجعل أن العامل أو الذي يريد معرفة حكم الله ومراد الله يجد أمامه الأقوال غير هو لا ينبغي التعلل بالاختلاف الفقهي مخصوش نديرو الاختلاف الفقهي إلا ونبدأ ونتبعو اللي بغينا لا الإنسان يتبع الدليل ويتبع إماما ويقلد إماما من الائمه ولذلك المغاربة يعني من تونس إلى المغرب إلى, إلى الاندلس كلهم هذوك يتسمون مغاربة يتبعوا مذهب مالك قلدوا الإمام مالك وإمام مالك رحمه الله شهد له أو شهد له بالعلم يعني أئمة الدنيا كلهم شهدوا له بالعلم يعني حتى أئمة للأخرين اللي جاوا من بعد منه كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد يعني أبو حنيفة كان معاصرا له لأئمة اللي من بعد منه شهدوا له بالعلم وقال الشافعي يعني إذا ذكر العلماء فما النجم والكلام في هذا الطويل المهم يقلد عالم في المسائل الفقهيه لكن طبع حل عالم بشر يصيب ويخطئ أو لا يصيب ويخطئ فلذلك المسائل التي يفتي فيها العالم كيفما كان ويتبين الدليل في خلافها نحن نتبع الدليل والمسائل التي توافق الدليل أو يستنبط فيها العالم بالدليل فنحن نقلده في. الاستنباط بالدليل وندين الله سبحانه وتعالى نعبد الله بالدليل ونبقى على مذهب مع أن المذهب حتى هو فيه كلام طويل يعني أئمة المذاهب حتى وما أو داخل المذهبكين اختلاف فالإنسان يأخذ بالدليل غير عبد الله جل وعلا بالدليل ما يعبدش الله جل وعلا بالهوى أو بما يراه الناس أو بالمصلحة لو إنما يعبد الله بالدليل بالاختلف العلماء شوف الدليل ديالهم وعبد الله ما قدرتيش تشوف الدليل ما كانش الانسان متخصص لا يكلف الله نفسا الا وسع لما متخصصش وماشي اهل باش ينظر في الادله يشوف شي واحد اللي هو يعني عالم معروف يشهد له بالعين فيقلده في دينه هذا امام الله جل وعلا اذا سئل لما فعلت كذا لان جميع المسائل سنسال عليها كيشي امر غادي غادي كل شيء قد تسأل عليها لماذا فعلت هذه ولماذا تركت هذه إلى تسألت أمام الله سبحانه وتعالى تقول له يا ربي فلان كان عالما وأنا بدلت وسعي بدلت الجهد ديالي باش نعرف أن فلان عالم وعرفت بأن فلان عالم أو غلب على الضند ديالي بأن فلان عالم وأنا قلدته صافي هذا كينتهي هذا جواب لكن أن يقال لك لماذا فعلت كذا تقول يا ربي كنت كنش هذاك الأمر أو كان كي عجبني أو كنت كنش شوف بأنه مزيان زيان وبلا دليل هذا غير لا يليق لكن في المسائل الاعتقادية الاعتقاد الاعتقاد مذهب واحد الاعتقاد مذهب واحد لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف هذا أمر يعني سننفرد له الكلام إن شاء الله مرة أخرى إنما جاء عرضه هذا أمر هذا الأمر لسؤال طرح وهذا جوابه إذا نكملوا إن شاء الله وجل وعلا مع باب النواقد الوضوء عند المالكية وعند غيرهم ايضا إذا قال ومنها يعني النواقد الوضوء نشجع أن النواقض قصمها إلى أحداث وأسباب قصمها المؤلف إلى أحداث وأسباب الأحداث هي خمسة ذكرها وقد ذكرنا احداثا أخرى من غير هذه الخمسة اللي هي البول والغائط والريح والمدي والودي هذه أحداث تجيب الوضوء عند جميع العلماء ولكن مذكورة أمور أخرى ما تكلمش عليها المؤلف حين ذكرناها فيما مضى وتكلمنا أو نتكلم على الأسباب وقلنا أن النوم من الأسباب يعني المسائل التي ادفت فعلات بشيء هي لك تنقض الوضوء وإنما تكون سببا إلى خروج ما ينقض الوضوء. فالنوم مثلاً في حد ذاته نذكروا عن النوم لا ينقض الوضوء لذاته. وإنما ينقض الوضوء لغيره. لأن ما ينقض الانسان لا يعرفش. ما نخرج منه. فربما قد خرج من احد السبيلين ما ينقض الوضوء. وفي الغالب يكون هذك الذي يخرج من احد السبيلين. وما كيتفطنش ليه شليه الانسان. ما هو الريح? هو ما ستفطنش ليه الانسان وكيخرج. وبالتالي من باب الاحتياط أمر الشرع بالوضوء من النوم وإن كان النوم في حد ذاته ليس حدثا لكن النوم قلنا نوم فيه بزاف ديال الصفات وعندو بزاف ديال الأحوال نوم القاعدي ليس هو نوم المتاجع ونوم الجالسي ليس هو نوم الراكعي والساجد يعني كل حالة عندها حكم والعلماء تكلموا وتكلمنا في الحصة الماضية عن كل حالة من الحالات وقلنا أن المذهب المالكي يقول أن نوم جالس متمكن من, من أرض أو من شيء صلب بحل كرسي يعني متمكن جالس مزيان بش يمتطاجع أو متكي وإنما جالس ونمت نوما أشنو كي يقول المذهب ذكروني أشنو لكي نقضي الوضوء هو النوم الطويل خلافا للشافعي الذي يرى أن النوم الطويل احتوى لا ينقض الوضوء فيشترط مالك أن تكون الهيئة هيئة الجلوس تكون الهيئة هيئة الجلوس وأن يكون النوم خفيفا فإن كان النوم طويل جدا فهذا ينقض الوضوء وهذا هو الراجح من اقوال الفقهاء طيب هنا ذكر المساله الثانيه وهي مساله لبس. لمس النساء لمس النساء يعني ان تقع على البشره ديال الرجل على بشره المراه هذا كيذكروها كي الفقهاء في مبطلات الوضوء لكن لمس النساء عنده بزاف ديال الاحوال حتى هو هل اللي كيلمس كي الاخت ديالو بحال اللي كيلمس كي الزوجه ديالو ماشي بحال بحال واللي كيلمس كي الزوجه قد يكون, قد يكون بشي بحل لكي مرأة أجنبية عليه لأن الزوجة خاصة لدت واحد المدة الزواج ما كيبقاش لإنسان عنده يعني نفس الشهوة اللي كتكون عنده في الأول وبالتالي يعني المسألة تختلف عن لمس الأجنبية التي تشتهى إذا لذلك فرق العلماء قال المؤلف لمس النساء فإن كان بلذة النقض إذا هو أول ضابط عند المالكية النقص يكون بلذة يعني اللذه هي التي تحرك فيه الشعور إلى المرأة أو الشعور تجاه المرأة هذا أمر معروف ويعرفه الناس بالفطر بلا من فهذا الأمر كي يقولوا الفقهاء يوجب الوضوء إذا عند المالكية ضابطان الضابط الأول هو, هو اللمس والضابط الثاني هو اللذه طيب اللدع رأى ممكن تكون بلا لمس أو لا ممكن يكون الإنسان كيفكر مثلا أو كيف يشوف بعينه ويلتد تحصل له أو بلا لمس هل ينقض الوضوء ذلك أو هل ينقض هذا المسألة هل تنقض الوضوء ولا لا تشيء واحد يفكر بلا لمس هل تنقض الوضوء عند جماهيري الفقهائي خاصة المالكي لا تنقض الوضوء اللذة لوحدها لا تنقض الوضوء علاش غرينا نعرفه علاش من بعدتا لواحد للمسألة ونشرحها ون... ونذكره لما وكي ممكن تكون اللذة لد... اللذة بدون لذه يقدر يمس الإنسان أو يسلم على مرأة أجنبية ولا مرته ولكن بلا بلا لذة وطبعا الحال هذا الأمر يخرج النساء التي لا تشتهى في العادة ما هي النساء التي لا تشتهى في العادة؟ الأم دوات المحارم اللي هي الأخت ديالك عمتك خالتك هذه ما دخلها شايف هذه المسألة إلا لك إلا الإنسان يعني عنده مرض فيطمع الذي في قلبه مرض يعني مرض الشهوة عنده مرض ديال الشهوة فيشتهي أخته فهذا عنده, عنده إشكال فاش في الطبع دياله أو في الفطرة دياله في الصداة. حتى يشتهي الأختي دياله. لعمتها ولا خالتها. هذا الأمر هذا هو ماكينش في الغالب. لكن لو قع كيدخل حتى هو في هادة لكن ابتداء ما كيدخلش. كي الإنسان سلم على أخته. سلم على يعني الأم دياله سلم على جداه سلم على يعني مرأة اللي هي من دوات المحارم. لا تد... لا يدخلوا في هذا الباب ابتداء. لا يدخلوا في هذا الب... الباب ابتداء. إلا كانت يعني كما قلنا الإنسان مريض بذلك الشهوة. فهذا امر ينظر فيه اذا قلنا لمس النساء فان كان بلذة نقض وان كان دونها لم ينقض يعني الضابط عند المالكيه شنو هو هو اللمس زائد اللذه سواء كان من وراء ثوب او او املى يعني سواء كان بال بالساتر لمستها بالساتر ولا بلا ساتر لا يفرقوا عنده جمهور المالكية وسواء كان لزوجته أو أجنبية يعني يستوي في ذلك الزوجة والأجنبية مع أننا قلنا الأجنبية قد تشتهى أكثر من من الزوجة لأن الزوجة مع العشرة يعني ما كتبقاش ذاك الشهوة لها يعني بحالك كتكون في الأول لكن العلماء باش يحسموا هاد المادة دي هذا الباب عشن داروا داروا هاد الضوابط لأن كل واحد يجي يقول لك لا أنا كيت تعلّل بشيء إلا لانا لا ما كان تحصلش ليا الشهوة ما كان تحصلش ليا اللذة أو ما كان تحصلش ليا بزّاف كانت تحصل ليا غير شوية باش نحيدو احنا هذا الشيء داروا العلماء هذا الضوابط هذه قالوا يستوي في اعتبار اللذة اللامس والملموس الإنسان يعني لمس أو لمس عند العلماء جميعا بحال بحال سواء كان هو اللامس أو الملموس اذا وجد اللمس زائد اللذه راه كيتنقد كي الوضوء سواء كنت انت اللامس او الملموس اذا توجد بجوج طيب هنايا القبله القبله هل تنقض الوضوء ام لا خاصه بالنسبه الإنسان اللي كيكون كي يعني القبله للمراه هل تنقض الوضوء العلماء او جمهور العلماء خاصه المالكيه كيقولوا القبله في غير الفم كالقبله على الوجه هذه لا تنقض الوضوء الا اذا توجدت معها اللذه فكي يكون عندنا ان اللمس هو اللمس باليد او او القبلة في غير الفم انسان مثلا غادي خارج يصلي فسلم على مرته بالوجه او كنقول احنا صافح مرته بالوجه فقبلها في غير الفم واش خصوية عودته لا مخصوصي ما يتع عمشي توضيله إلى إلى إيش؟ إلى ما كانش باللذة إلى ما كانش شهوه هذا وليكن لكن إذا كانت في الفم فإنها توجب الوضوء إذا كانت في الفم فإنها توجب الوضوء عند مالك وجمهور أصحابه إيش؟ لأن القبلة في الفم ما ظنت خروج المدي إذن هو القبلة وش هي سبب ولا حدث؟ سبب القبلة اللمس واش هو سبب ولا حدث هو سبب لأنه سبب يؤدي إلى خروج الحدث اللي هو المدي لأن الأحداث رح نذكرناها خمسة على شيء أمور ولكن هذه الأحداث هذه تخرج بأسباب هذه الأسباب هذه منها اللمس إذن فهو سبب قد يؤدي إلى خروج حدث فذلك شاش أن العلماء شددوا فيه شوية وإن كان القبلة في الفم بعض الأحيان كتكون كقبلة في الوجه عند بعض الرجال لكن العلماء قالوا أن القبلة في الفم أشد من القبلة في الوجه الشيء الشعل ألحقوها وجعلوا أن جعلوا أن ما كان مضنة شيء إذا كان شديدا إذا كان شديد بحيث أنه يلتصق به في الغالب فإنه يلحق به بحال مثلا السفر والمشقة واحد الإنسان غادي سيصفر غاد فرمان، وش يفطر ولا ما يفطرش، وش الله سبحانه وتعالى قال له ولا ولا لا يفطر، ياك الآية واضحة، وإن كنتم مرضى أو على سفرين فعدة من أيام أخرى، وش فسر لنا الله سبحانه وتعالى هذا السفر هذا وش فيه المشقة ولا ما فيهش، فسروا لنا، ما فسروش لنا، الأصفارش حل هذه كانت كت يعني كتدار في الغالب باش بالمشقة. كنت كتدار في بال المشقه لان الانسان يحتاج الراحله ويقطع يعني المسافات الطو... طوال فيحتاج الى الطعام والشراب اثناء سفره فيلا ما مكلش وما شربش غادي يلحقوا العنات يعني غادي تكرفص كما كنقولوا إحنا غادي يكون داك الشيء شاق حنا دابا في هذا الزمان كينا الطياره كينا وسائل المواصلات المريحه واشنطن يعني ننفطروله ما نفطره شيء. لجميع الفقهاء من اللي كيحد دومس ألد يل أو كي على دومس ألد يل الإفطار في رمضان مكي مكي ربطوش بالمشقة كير بالمشقة علاش لأن كيقولوا الصفر ما ظنته وجود المشقة ما ظنته وجود المشقة شنو معنى ما ظنته وجود المشقة يعني أن الصفر كيخرج من كيخرج لنا منه المشقة. كتتولد منه المشقة في الغالب قد يكون إنسان ما كتولد ليش المشقة ولكن هذاك الإنسان ما غيرش نديروا ليه شرع بوحدو والناس الأخرين نديروا ليهم شرع بوحدو لا الشرع راه على الجميع في لجي نبدأ نستطني وفلان, وفلان وفلان وفلان وفلان كيكون هذا الأمر هاد غير مقبول لابد أن في الشرع ما هو متحقق وما هو مضنة التحقق ما هو متحقق هو اللي كنلمسوه السفر بالفعل انه شحال كان فيه مشقه موسى هذه وما هو ما ظنت وجود المشقه هذه يعني كتبقى هي هو السفر بشكل عام اذا فالقبله في الوجه على الوجه القبلة على الوجه هي مضنه مضنه وجودي او خروجي المدي ولكن الا كانت باش شوا والقبلة على الفم كنحيد من هذاك الشواء وكتبقى هي بوحدها مضنة اش خروج المذي اذا القبلة على الفم مباشرة هذه تنقض الوضوء القبلة على الوجه هذه لا تنقض الوضوء الا اذا كان فيه مشق الا كان عفوا فيها <تصفيق> شوه ها واخ إذن قال ولا ينقض الوضوء ويستوي في ذلك اللامث والملموس وينقض الوضوء عند الشافعي الشافعي رحمه الله اخدا بعموم الحديث واخدا باطلاق الحديث عفوا او اطلاق الآية وهي قول الله جل وعلا او لمستم النساء او لمستم النساء فهمنا اللمس اللي هو وضع البشرة على البشرة فقالك اي لا لمستي المرأة سواء ألقيته أو لم ألقيته حتى ان الشافعي من غرائبه قال لك إلا لمستي ميته مره ميته عند الشافعي إلا لمستيها وخفو ادنيها توضع وميتة ما ستدير بها أنت لا تشتهى لكن هو شدد في المسألة وقال حتى الميتة إذا لمست ولو في اذنها تنقض لوضوء هذا أمر طبيعي الحال يعني فيه شدة فنحن يعني نقوم على القول الأول لأن فيه إيش فيه لونه فيه مسألة معقولة يعني أن الشهوة تربطه أعفونا النقد الوضوء يربطه بالشهوة اللي هي ما ظنت خروج لمدي إذا قلنا قالوا ينقض الوضوء عند الشافعي مطلقا يعني اللمس ينقض الوضوء عند الشافعي مطلقا ولا ينقض الوضوء عند ابي حنيفة مطلقا عن ذبع ثاني وجدت جدا الشافعي فجها لا ينقض الوضوء عفوا ينقض الوضوء مطلقا ابو حنيفة جدا لا ينقض الوضوء مطلقا حتى تتأكد من خروج المدي ابو حنيفة قال لك خروج المدي وش ممكن تتأكد منه ولا لا ممكن تتأكد منه بحيث انك يعني تقلب توب ديالك وتشوف هوẻ خرج المدي ولا ما خرج قالك ان لقيت خرج عود توضى ما لقيته خرج ما توضىش هذا القول يا ابي قالك لما ضنا وداك المسائل خليها قالك لما نربطوا بها نربطوا بها شنو نقد الوضوء لأنه يمكن التأكد من المصدر كما كيقولون يمكن التأكد من المصدر مباشرة اللي هو المديء لأن العلماء من لي كيربطوا شي مسألة إما إذا كانت خافية كيربطوا شي مسألة ظاهرة الفقهاء اللي كتكونش مسألة خفية جدا، كير بتواعش مسألة ظاهرة اللي كتكون متلازمة معها. حلش نعطوش مثال؟ حل مثلا كيقولوا سن البلوغ شنو هو؟ شنو وز البولوغ؟ فقهك يبلغ الإنسان يعني 15 خم... عند يعني الجمهور ديال المالكية وجمهور الفقهاء الفقهائك 15 أو يعني كلي كيقول كتر شوية كلي يقول قل شوية ولكن كير بتواعش نيجي على ما تو خراب بحل يعني انبات الشعر على العانه والرفغين تغير الصوت وغيرها و يعني قذف المني بالنسبه للرجل ظهور الطمس عند المراه بالنسبه للمراه هذه هاد المسائل هذه غير كي كتظهر عند الانسان كيوجب عليه الصلاه ها هو اليوم قال لك رمضان غاسك ياك رمضان هذا النهار في الليل احتلم مغدخص ويصبح صيب واش كين الفرق بين البارح واليوم كين الفرق كين يعني يرى البارح ما كانش بالغ واليوم راه بالغ باش حنا كلفنا هذا كي تسمى التكليف الشرعي باش عطينا التكليف باش ولا مكلف واش بالعلامات ولا بالعقل احنا بالعلامات ولكن هو شنو يتكلف باش? باش كيتكلف يتكلف الانسان? بالعقل. والعقل احنا شفناها على العقل غادي يكبر غا يتبدل في ف... اربع عشرين ساعة ولا في قل? لا. هو مثلا هو قرص كي يأكل احتالم. من احتالم. الصباح كان كياكل كي في العشية ما يأكلش. صافي. خرج ليه يعني المني ما لن يأكله. اذا نحن بشرة في العلماء ل المساله ديال الصوم ربطوها بواحد العلامه لان العقل ما يمكنش نفحصوا العقل ديالو نشوفوا واش العقل ديالو كامل ولا ما كاملش فقالوا بان يغلب على الظن ان المساله ديال ظهور العلامات ك كتلازم مع العقل ظهور العلامات كتلازم مع العقل مع ان ظهور العلامات ممكن تظهر وتحول الحكم ملي كضر كتحول الحكم في في بلاستها يعني في دقيقة لكن كما قلنا لك يتلازموا العلامات مع كمل العقل كان الانسان الإنسان بالتكليف مع أنه ممكن يدير عشرين عام وهو ما زل ما عنده العقل وممكن يكون عنده اثناش عام قبل ما يبلغ وهو عنده العقل يكاد شيكين يتلقى عنده عشر سنين وعنده العقل ويتلقى عنده ربعين عام وما عنده عقل إذن هذك وش خصويتكلف مربعين عام نقولوا ليه لا انت باقي صغير تكليف ديالك ما زال انت ما زال كبار. العقل ديالك ما كبرش لا يعني باش نحسموه في هذا الباب كنقولوه بان ما هو ما ظنته وجودي هذا هو الفقه لان كيربطول احكام بمسائل اللي هي ظنية غالب الفقه هو ظني اغلب الفقه يبني ينبني على المسائل الظنية ها؟ باش نفهموه مزيان ذاك العمق بالفقه إذن قال فان قصد اللذا ولم يجدها فقولان مبنيان على الرفض هذه المساله هذه شنو معناها واحد الانسان قصد اللذا مثلا لمس زوجته وقصد اللذا ولكن حاول يلقاها ما لقاهاش هذه هي ما مشروحهش هنا في هذا الكتاب مشروحه في كتب اخرى كالنوادر وزيادات بن أبي زيد القيرواني سئل مالك عن رجل عنين رجل ما يلقى الشهود النساء ما عندوش الرغبه في النساء صفي ما عندوش الرغبه في النساء عنين وهو يعني كيحاول ما امكن يلقى او شمرات كيبغي دير شجريه يلقى واش عنده هو النساء ولا لا فلمس زوجته قصد أن تحصل له الشهوه لمس زوجته ولكن ما حصلت له الشهوة وش التوضى يعود الوضوء ديره يتنقض ولا لا ايش قال المو الكتاب قال قولاني يعني فيه جوجد الأقوال وكثير من الفقهاء المحققين كالإمام القرافي في الداخيرة رجح أنه لا ينتقد وضوءه والذي قال بانتقاد الوضوء عند هذا الراجل هذا هو ابن القاصب راجل حنا فهمته دابا المساله الصوره كي دايره يجرب نفسه هو قصد اللده ولكن ما لقاهاش راه كيجرب راسو ما لقاهاش فابن ابن القاسم يقول بوجوب الوضوء في هذه الحالة علاش قالك لأنه لأن, لأن الوضوء بقصد اللده الوضوء بقصد اللده بجي يبل في حداها والمحققون من المالكيه كالقرافي يروا لا لوضوء عليه والارجح انه لوضوء عليه الارجح انه متوضاش لماذا قالك لان مساله مبنيه على الرفض شنو الرفض واحد الانسان توضى توضى بالنيه بكل شيء يعني المسائل كلها دارها شروط المسائل يعني الاركان كلها كامله ثم رفض وضوءه رفض وضوءه شنو معنى رفض انكره او كرهه وقال لا الوضوء هذا ما ماشي شادين غادي نبطل الوضوء بالنيه يبطل الوضوء باش بالنية قصر في الوضوء ديالي باطل واش كييبطل الوضوء لما ما كيبطلش هذا فيه كلام كيل قال بانه يبطل ليه الوضوء باش برفضه وكيل القول اللي كيقول بانه لا لا ينتقد وضوءه لان الوضوء ثبت فلا يرتفع عنه وهذا هو الارجح يعني مساله ديال نواقض الوضوء ما دخلش فيها رفض الوضوء صافي توضيتي عندك النيه عندك الاركان الاخرى اللي شفناها ديال الوضوء درتيها برتي السنن والمسائل وكملتي صافرك موضي باش تنقض الوضوء بالنية لا بالنية ممكن ان تخرج او ان تؤثر في امور اخرى في عبادات اخرى اما في الوضوء لا مثلا في النية ممكن انك ان تفصل وكتنوي تخرج من الصلاه تأثر ولا ما تأثر تأثر ان تفصل مثلا وكتبدل النية ك نويت من صلاة دخل في صلاة هري غادي نشوفوها ما زال انت في الدور كتصلي الله وأكبر رجيك تصلي عفواً بس أنا مثلا العصر وتفكر تبي إن الدور ما زال ما صلى تيش وخرجتي من من صلاة دخلتي في صلاة يالدور غادي نشوفوها ما نستعجلوش فالمهم أن مسألة يالوضوء ما كتج تترش فيها أش الرفض إذا فهي مسألة تم على رفض الوضوء وهذه وهذا أمر كما قلنا يعني فيه خلاف الأرجح أنه لا ينتقد وضوءه ولا يشترط وجودها في القبلة على المشهور لا يشترط وجودها يعني هي اللدة لا يشترط وجودها في القبلة على أش؟ على الفم على المشهور إذن نخرجوا من هذا الناقد هذا نخلوف ناقد آخر من نواقض الوضوء وهو مس الذكاري مسو الذكري هو بالنسبة لي للرجل ولا والمرأة ولا غير بالنسبة لي للرجل. وبنسبة المرأة عندها فرج، فلمس الفرج بالنسبة للمرأة هل يلتحق ببمس الذكر بالنسبة للرجل؟ يعني فيه كلام عند أهل العلم. لكن اللي جاء في الحديث هو مس الذكر. الحديث اللي جاء فالأمر هو حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضّع، من مس ذكره فليتوضّع. والحديث دروا دا أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحاح هنا النواح الأمر تذكرته هو بالنسبة لدليلي من يقول بأن اللمس ينقض الوضوء. هذا ينرجعوش ويلا. من يقول بأن اللمس ينقض الوضوء عنده ما حدّليل حد زوين؟ قواعد عقلين عليه إن شاء الله. يقول مثلا الله عز وجل قال او لمستموا النساء يعني ان اللمس راه من نواقض الوضوء لان الاية يا اينا امانوا اذا قمتم الى الصلاة الى اخره في الاخر اذكر يعني النواقد الوضوء ومنها لمس النساء قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتاب النكات على مساء الخلال قال اللمس له درجتان اللمس له درجتان والطهارة لها درجتان اللمس عنده درجة كبيرة اللي هو الجماع أو لمس تم النساء يعني جامع النساء وكين اللمس بمعنى الملامسة يعني لمس البشرة اللي هو دون الجماع والطهارة فيها طهارتان اللي هي الغسل وشنو والوضوء فقال لك يعني اللي يقولوا بان اللمس ينقض الوضوء قال لك من اللي كان انه اللمس الكبير شنو هو الجماع يوجب الطهاره العليا اللي هي الغسل فان اللمس الصغير اللي هو ملامسه البشره يوجب الوضوء أو الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء هذه كتناسب مع هذه وهذه كتناسب مع هذه هذه غير من باب الفائده تذكرتها فأردت أن يعني تعلموا بها طيب المس أو مس الذكري عند العلماء قال والمراعى فيه باطن الكف يعني واحد الإنسان كي مثلا كي ويلمس ذكره بأطراف أصابعه أو بظاهر كفي كي يلمس به الظاهر للكف هنا ولا هنا وش ينقد الوضوء او لا, لا عند المالكيه لا ينقد الوضوء الا اذا كان بباطن الكف هذا واطراف الانامل هذه اطراف الانامل يعني رجح بعض المالكيه القول بانها تنقد الوضوء لكن يبقى ان القول المشهور انه باطن الكف واطراف الانامل والكف عند المؤلف يذهب إلى أن الكف وأطراف الانامل تنقض الوضوء باعتبار ما فيها من يعني اللطافة باطل الكف والأصابع فيها لطافة تهيج الشهوة عند الرجل فإذا مست هذه المواضع ذكره فإنه ينتقد وضؤه هذا الشيء قال لكن وقيل، شنو قال؟ وقيل اللذة يعني أنها الأمر هذا ديال لمس الذكر حتى هو عند بعض الفقهاء المالكيه مرتبط بش باللذة. شكون هاد الفقهاء وهم الكوفيون، الكوفيون يذهبون إلى أن اللذة هي التي تحكم على وضوء الرجل أو صحيح لا بعد مس ذكره. اذا نعود قال مس الذكري والمراعى فيه باطن الكف والأصابع وقيل اللذى المراعى فيه ولذ هذا قول عند المالكيه البغداديين أو عفوا الكوفيين وينقض عند الشافعي مطلقا الشافعي حتى هو تشدد في هذا الامر هذا فقال ان مس الوضوء مس الذكري ينقض الوضوء مطلقا سواء بالدولة بغير لذه طيب واش كاين شي دليل لهذا الامر هذا ديال ان من مس يعني الذكر ديالو ببطن كفه وباطراف الانامل ينقض كي كاستدل بحديث من افضى إلى ذكره فليتوضا من أفضل إلى ذكره فليتوضى. والحديث هذا صححه بعض, حسنه بعض اهل العلم وضعفه كثيرون ممن ضعفه ابن عبد البر المالكي وضعفه ايضا محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى في كتاب النهاية في تخريج أحاديث البداية حكم على الحديث بالضعف محمد مصدق الغماري معروف في علم الحديث وهو من علماء المغرب يعني المجوادين في, في البحث عن العلال لكن حسنه بعض أهل العلم يعني تكلموا في طرقه فرجحوا أنه حسن لكن على كل حال هل يدل على, على اعتبار أنه حسن هل يدل على أن لمس الذكر ديالو بباطن كفه وبأطراف الانامل هل هل هل الحديث يدل على ذلك من افضى الى ذكره فليتوضا ففسروا الافضاء بانه مس الذكري بالكف وبأطراف الانامل ومسألة فيها يعني فيها نظر ولا ينقض عند ابي حنيفه ابو حنيفه لا ينقض عنده, عنده الوضوء مطلقا بحال بحلاش حال اللمس تلمس تل عند أبي حنيفة لا ينقضه مطلقا وفي مسه من وراء حائل خلاف إلى مس الذكر دي من وراء الحائل يعني وراء شي فوطة ولا شي توب خلاف الأرجح أنه لا ينقض وضوء مسحتي الذكر دي لك بالفوطة لا تنقض وضوء على الأرجح ولا ينقض مس ذكر صبي خلاف للشافعي ولا بهيمة يعني إلى المرأة عندها دري صغير كتبتدله مثلا الخروق. طبعا الحال لو كتغسله يعني الذكر دياله كتغسله هاد الاماكن هادي. او دري صغير كتدخله لدورة المياه باش يبول. فطبعا الحال المسو ذكره هل ينقض ينقضوا وضوءها? هذا لا ينقض الوضوء. كي تنقش الوضوء. مفهوم? لا ينقض الوضوء خلافا للشافعي الشافعي ما بلكم الشافعي تشدد, شوية في تشدد, شوية في لا. غير تشدد في المسألة هذه تشدد شوية فهذه متشدد لا غد تشدد فهذه المسألة وإلا يعني توسعه في أمر آخر وإلا فهذه المسألة هذه بالضبط شدد فيها ها؟ أما هو يعني ديال المالك وعنده فقه متوازن إذن قال ولا ينقض الوضوء, ينقض الوضوء من مس صبي أو ذكر صبي خلافا للشافعي ولا بهيمة إنسان مس ذكر بهيمة أو فرج بهيمة حتى هو لا ينقض الوضوء لأن الذي ينقض الوضوء هو الذي في الغالب ومنها مس المرأة فرجها إلى مست المرأة الفرج ديلا وشي يبحل الرجل ولا لا وفيها ثلاث روايات عن مالك يعني فيها ثلاث روايات عن مالك وهذه مسألة مشكلة عند المالكيه اختلفوا فيها والأرجح قال فقيل لين وفاقا للشافعي ثيرت فضل نقلنا مثل المرأة فرجها هل يلتحقوا بالرجل هل تلتحقوا بالرجل فيها ثلاث روايات عن مالك المراه لا بستة الفرجية لها عندها ثلاثه روايات عن مالك رحمه الله تعالى والأرجح في ذلك أنها لا لمسته بشهوة انها اذا لمسته بشهوه فانها فان ذلك ينقض وضوء ينقض ينقض وضوءه وضوءها طيب حديث ديال ام حبيب رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا ايما عفوا ايما رجل مس ذكره فليتوضا وايما امراه مست فرجها فليتوضا حديث هذا حسنه كثير من اهل العلم ايما رجل مس ذكره فليتوضا وايما امراه مس فرجها فلتتوضا حسنه كثير من أهل العلم فان صح فانه يفهم على انه اللمس بش بشهوه حديث بص يعني اللي كيمشيو ليه الفقهاء حديث ديال بصرة بنت صفوان بصرة بنت صفوان قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ الحديث صحيح ولكن الحديث هذا كيتعارض مع حديث آخر ديال طلق بن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه جاء رجل إلى رسول الله جاء الرجل عند الرسول اعرابي فقال له يا رسول الله يكون على أحدنا وضوء إذا مسى ذكره شو السؤال واضح يكون على أحدنا وضوء إذا مسى ذكره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك هو رأى جزء منك شنو هو بضعة؟ يعني جزء يعني اليد رأى بضعة منك وش لم تستيطي تدك تدك نقض الوضوء مستيش عالك تنقتلوضو هو قال لي راد ذكر ديالك بضعة منك يعني لمستي رامك تنقتلك شوضو هذا حديث ديال طلق بنو علي حديث صحيح وحديث بصرة بنتو صفوان حديث صحيح إذن كيفاش نديرو إحنا يا واش ناخدو بالحديث ديال بصرة بنتو صفوان ولا ناخدو بالحديث ديال طلق بنو علي الفقهاء أخدو أخدو بهم بجوج والجمع بين الأدلة والجمع بين الأدلة بش نجمعوا بين الأدلة حسن من أننا نخذوا بدليل واحد أو لن نهملوا الدليل الآخر حسن كيفاش خدوا بيوم بجوج قالوا من مس ذكره فليتوضا إذا مسه لشهوة ومن لمس ذكره بلا شهوة فلا شيء عليه هذا قول وهذا جمع بين الحديثين لكن يعني جمهور المالكيه يعني كيقولوا كيقولوا أن من مس ذكره بباطن الكفي أو بأطراف الأصابع يجيب له شنو؟ الوضوء وقلنا أن اللي كيقول بأن, دك الشغلي بأن اللمس يكون ناقض للوضوء إذا كانت شهوههم الكوفيون إذن مسألة كلها كالدر على أش كالضر على وجود الشهوة فحتى هو لمس ما ظنت خروج ما ينقض الوضوء إذا قال أما مس الدبر يعني حلقة الدبر وأما مس الدبر فلا ينقض خلافا لحمديس والشافعي حمديس من فقهاء المالكية والشافعي احتهما ايضا تشدد في هذا الأمر فقال للمس حلقة الدبر ينقض الوضوء ومالك رحمه الله والجمهور أو الجمهور المالكية يقولون لا ينقض الوضوء. وهذا هو الأرجح لأن الحديث ديال البصرة بنت صفوان فيه الذكر ما الدبر هنا قبل ما ندخلوا نواقد أخرى خارج المذهب يعني هذا الشيء اللي في المذهب حنا سألين المذهب المالكي في النواقد غادي نشوفوا نواقد أخرى خارج المذهب ونشوفوا الأدلة ديالها قبل هذا جاء في حديث بصره بن صفوان رضي الله تعالى عنها هذا اللي قلت لكم اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا جاء فيه في بعض طرقه عند ابن ماجه من مس ذكره وانتييه ورفغيه فليتوضا من مس ذكره وانتييه ورفغيه فليتوضا شنهما الأنتيين هما الخصيتين الخصيتين مما يدلك على ان مس الذكر ما كنهضوش حنا على الخصيتين كنا هدرو... كنهضروا على الذكر اما الخصيتان فهادو بوحده لا تنقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء مس الخصيتين فهمنا دابا المساله مس الخصيتين لا ينقض الوضوء وإنما الذي ينقض الوضوء مس الذكري مس مس مص... الرفغين شنو هما الرفغين هما اللي باط ديال الإنسان تتمرفغ تمرفغ اللي ديال الانسان لذلك عندنا مثلا في صفه الوضوء في بعض الكتب معروفه ان ملي كيتوضى الانسان أو لكي كيغتسل كي كيدوز كي على على باطو باش بظاهري الكفي فرارا من او من خروجا من هذا من هذه الاشكال أو من هذا الخلاف لانه هذا الحديث ديال البصره ذكر فيه من مس ذكره ورفغيه وانتيه فليتوضا من مس ذكره ورفغيه و انتهيه فليتوضا ففرارا من هذا قال الفقهاء رفقه بانه يغتسل الانسان كي يغسل يدك ل... يعني ل... لبضه او كي دو... يمسح يلب بالظاهري الكف لكن وش الحديث اصلا صحيح ولا لا هذا الحديث لا لي... يصح وانما الذي يصح هو حديث لمعروف من مس ذكره فليتوضا اما زيادة ديال من مس و فهي زياده ضعيفة جدا بل انها من ادراج بعض الرواسه يدخلوها بعض الرواه في الحديث لان كان مذهب ديال عروه بن الزبير عروه بن الزبير يروي عن عائشه رضي الله تعالى عنها احاديث في هذا الباب فكان مذهبه انه مس الانثيين والرفغين ينقض الوضوء فأدرجها بعض الرواة في الحديث وهي ليست من الحديث في شيء ويبقى أن مس الذكر هو الذي ينقض الوضوء إذن أبقى نواقض أخرى غادي نذكرها إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا مع دليلها المناسب إذن سبحانك الله ومحمدك شد لا إله إلا أنت نستغفرك وانتب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين